الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ அமுு பணி அதிபி வய நினவு والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليصدوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لَا يُخِلُّ بِمَوْعِدِهِ مُذْ قَضَىٰ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ قَامَ بِالْمِسْ